ان يقولوا افترا قل فاتوا بعشر سوار مثله مفترات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله ان كن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 مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ كاللذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من الرب فيه ويتلوه شاهد من هو من قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالناب موعدو فلا تكفي مريه منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من من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 دون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون